وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو قَالُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان